فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إلَّا مِنْ يُؤْمِنُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفٌ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ وَعَمَلًا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 وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَنْتُمْ إِلَى الْكَهْفِ يُنْشَرُ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا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 يُغلِّفَ لَن لَهُ وَلِيًا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظَوْا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رغبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قَ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 يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بُنْيَانَ ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا "Siger de tre, fjerde er deres hund; siger de fem, sjette er deres hund; siger de syv, otte er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 وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ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 يستغيثوا يغاثوا بِمَا إن المهل يشوي الوجوه بأس الشراب وساءت مرتفقة إن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 متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب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 قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن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 Først er der en kvinde, der er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 مثل الحياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء فاختل طبيه نبات الأرض فاختل طبيه فأصبح شيئا تذروه الرياح.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 بل زعمتم اننا جعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون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 بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم مُتَّخِذَ المضلين عضدا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 وما من عن ناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدا ويستغفرو ربهم إلا أن تأتيهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْنُغَ مَدْمَعَ الْبَحْرِينِ أَوْ أَمْضِي أَحْقُوبَ فَلَمَّا بَلَغَ مَدْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَ حُوْتَهُ مَا فَتَتْخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَ فَلَمَّا جَوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَهُ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 وارتد على اثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا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 قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فئن اتبعتني فلا تسلني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا فانطلقت 11. قلتا إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا 12. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تأخذني بما نسيت ولا تغني من أمري عسرا فهو طلق حتى إذا لقيا غلاما فقتل له قال أقتلت نفس زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا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 إذا أتى أهل قوياً استطاع ما أهلها فأبوء يضيفهما فأبوء يضيفهما فوجد فيها جداراً يريد أياً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 مس سفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.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 وأما الجدار فكان لغلامين مين في المدينة وكانت تحته كنز اللهم وكانت تحته كنز اللهم وكان أبوهما صالح فأراد ربك.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 قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا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 26. Nagelder du under i أَن for at de båteocalæbenme antivit og antivt dem? 27. En næ 두� 0. der endules i Bæ 118. حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا, حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا 119. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا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 114. جهنم للكافرين نزولا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا 116. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائى فحبطت اعمالهم فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم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 رَبِّهِ فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا